بوك تو تريسة اي ديفت تسعة وثلاثون تسعة وثلاثون تعطل السيارة تعطل السيارة كاده اي بنزينسكا بومبا أين توجد أقرب محطة وقود؟ أين توجد أقرب محطة وقود؟ ياس إمام إدنا دبنتا معي عجل مبنشر. معي عجل مبنشر. دالي <تصفيق> هل يمكنك تغيير الإطار؟ هل يمكنك تغيير الإطار؟ بوتربني مس نقلكو لتر ديزل. أحتاج عدة لترات ديزل. أحتاج عدة لترات ديزل. نيمم بوفك بنزين. ليس معي بنزين بالمرة. ليس معي بنزين بالمرة. إيمتى لي هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ قاده можам دا أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ مِتريبة، أحتاج لخدمة سحب سيارة. أحتاج لخدمة سحب السيارة. بَرم، ادْنَ أبحث عن كراج تصليح. أبحث عن كراج تصليح. سَسْلُشِ سَوْبْرَكِينَ نِسْرَكَ. لقد وقع حادث سيارة. لقد وقع حادث سيارة. كادا نبلسكيت تلفون. أين يوجد اقرب تلفون؟ أين يوجد أقرب تلفون؟ إمتلي موبيلن صو سبا. هل معك جوال خلوي؟ هل معك جوال؟ بتربنا نحتاج إلى مساعدة. نحتاج إلى مساعدة. بوقايتا اتصل بطبيب. اتصل بطبيب. بوقايتا اتصل بالشرطة. اتصل بالشرطة. واجبة دوكمينتي وملم. رخصتك من فضلك. رخصك من فضلك. واجبة ووزتك الدوّزفلا رخصة القيادة من فضلك. رخصك القيادة من فضلك. واجبة رخصة السيارة من فضلك. رخصة السيارة من فضلك.